وكن راضيا لا تخطن لشده كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنف اذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يبله مال وان زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الاله بامره فدرب الرضا نور ونفس الرضا ذهب وكن رضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب وكن رضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب وكن رضا منك بالإله وسكره فتلك معالي الخير خط بها الأدى إليك بصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نظر سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير تهز تزاد بها رتب وإحسان ظن بالإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب وإحسن ظن بالإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب فتلك معاني الخير خط بها الأدب <تصفيق>